Allahu ya wi هذا haza yomu din, haza yomu falcil, ladi kun tu bhi tu kethbun, uhpuru ladi n zlemu wa مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وأقبل بَعْضُهُمْ على بعض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 كن غاوين يومئذ في العذاب <سؤال> مشتركون إنك ذلك نفعل بالمجربين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 هُنَاكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُهُمْ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن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 ولا عثر آهم في سوال الجحيم قالت الله انك لتوردين ولولا نعمه ربي لكنتم من المحضرين فما نحن بميتين ا فما نحن بميتين الا موتهن الاولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون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 لَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ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 وَإِنَّ إِلْلِيَاسَهَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَوْنَ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ أَبَائِكُمُ الْأَوَّلِ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 وَإِنَّهُ ضَلَّ مِنَ الْمُغْسِلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الظَّنَّ الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ